بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقودوا آمنا وهم لا يفتنون ولقلفةٍ الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقون ما يحكمون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 فإذا أُذيَ في الله جعل فتنة ناسك عذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقول إننا كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا ان الله الذين امنوا ولا يعلم المنافقين وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون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 fa anjeyna hu achabas sifinet ve jalna ha ayyetil il alamin ve ibrahim ız qalaliquum he abdu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 وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من وَلَا ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي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 وقال إنما التخذت من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويالعن بعضكم بعض ومؤاكم النار ومؤاكم النار وما لكم من ناصرين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 وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جافمين وعادا وثمود وقد تبين لكم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 وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاَحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ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 وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمَّا لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 أرض واسعة فأيها يفعبون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوء أنهم من الجنة غرفا, لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من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 ان الله بكل شيء عليم ولا ان سالتهم ما نزل من السماء ماء فاحيا فاحيا به الارض من بعد موتها ليقولوا ان الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون